فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ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 فَآدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ İnnehu huwa towab al-Rahim. Fetlakaa Adamu min Rabbhi kelimat rahim آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إن انه هو التواب الرحيم فاذللهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فاذللهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فأزل لهم الشيطان عنها فإخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو. فأزل لهم الشيطان عنها فإخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو. فأذلّهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه، وقل نهبط بعضكم لبعض نعدو. فأذلّهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه، وقل نهبط بعضكم لبعض نعدو. فأزال لهم الشيطان عنها فإخرجهما مما كانا فِيهِ فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو. فأزال عَنْهَا الشيطان عنها فإخرجهما مما كانا فِيهِ كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو.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 ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فاذلهم الشيطان, الشيطان, الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فاذلهم الشيطان عنها فاخرجهما من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 ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما فِيهِ فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 فآدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وقلنا يا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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة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 آدم سكن أن ت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث وَلَا ما هذه وقلنا يا آدم سكن أن وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا هذه الشجرة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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وقولنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما فِيهِ فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 İlla İbālis ağa ve istekber ve kanı min al Adam öbürü, başlarına isimler verdi. "Dedi ki, Adam öbürü, başlarına isimler verdi.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 Ede bir hu bir esme İhim olaya de bir hu bir esme Ede bir hu bir esme İhim olaya deam bir hu bir esme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 Adam öbürü, başkalarının isimleriyle tanıyor. Fakat adam öbürü قَالَ isimleriyle tanıyor. Söyledi: "Sana söylemiştim ki, gökler ve Ma abehu bi asmalihim? <Sessizlik> Qal alam aqul kum? Inni? Aglem ghibe semawati ve al-ard? بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إني eğlem gıybes semavat ve al, falama abahu bi asmâihim. "Qal alam aqulkum, "İnni eğlem gıybes semavat أبأه بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فلم أبأه بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والارض فلما انبأه باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض فلما بَأَهُ بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فلما أنبأهم أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أعلم غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا بَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا أَنْ بَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي اعلم غيب السماوات والارض فلما انبأه باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم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 أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 اعْلَمُ غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ ما تبدون وما كنتم تكتمون قَالَ يا آدم أَن بأسمائهم فلما أَسْمَاءَهُمْ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 "İsa Adamı anbihu, başkalarının isimleriyle anbihu. Fakat Adamı anbihu başkalarının isimleriyle anbihu. İsa,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 Adam öbürüne isimlerini verdi. Fakat adam öbürüne isimlerini قَالَ "Söyledim mi sana ki ben göklerin ve قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا آنَ بَأَهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ لَكُمْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قَالَ يَا آدَمُ أَن بَيِّنْ لَهُم بِأَسْمَائِهِمْ فلما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 ق ي أَدمُ أَ بِهُ بِأَسمَ إه فَلََّ بَأَهُ بِأَسم إهم قَالَ أَلَم أقل لكم إني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 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ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 inneke ente alimul hakim qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka ente alimul hakim qalu subhanaka la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 "Göller Adamı anbihu, başkalarının isimleriyle. Fakat Adamı anbihu, başkalarının isimleriyle. Göller, "Seni nasıl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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالُوا سُبَحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا İnne k an t al a l i m u l an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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا İnne k an t al a l i m u l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 İbāliṣa aba ve stakbır ve kana min al kafirin. "Qālū sūbḥanak <Sessizlik> lā ilm lana illa ma Adam öbürü, başkalarının isimleriyle tanıştı. Fakat adam öbürü, başkalarının isimleriyle tanışmadı. "Söyledim mi sana ki, ben göklerin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 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إني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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ Mârâzâhum alâ al-Malaikat, fâqâlâ biâuni. Vâllâm Adam al-âsmâ, a kullâha. Tüm Mârâzâhum alâ al-Malaikat, أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Malaiket, fakala âbuoni. Ve Adam adamların isimlerini öğrendi, hepsini. Sonra onları Malaiketlerle tanıştırdı, fakala âbuoni. Ve Adam adamların Mârâzham ala Malaikat, fâqâlâ biâuni. Vâllâm آدَمَ al-âsmâ, a kullâh. Tüm Mârâzham ala Malaikat, fâqâlâ biâuni.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 Mârâzham ala Malaikat, fâqâlâ biâuni. Vâllâm Adam al-âsmâ, a kullâha. Tüm Mârâzham ala Malaikat, fâqâlâ biâuni.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 Fakallah beoni, beasmaa ihaa olaa iin kuntu muaditii. Fakallah beoni, beasmaa إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين fakat bana bu isimleri söyleyin, oğlum. Eğer doğru söylüyorsanız. Fakat bana إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أن اُني بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إن تُمْ صَادِقِينَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَقَالَ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 قالَاأَ ب بأَسم إه أ إكtumُ صادط فقاللَأَ ب بأَ إ صادقين فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قالأَ ب بأَ إ أ إ kutum soاد فقاللَأَ ب بأَ إن كنتم صادقين، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أبئني؟ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائك ikatifa qala an biuni faqala an biuni biasmaiha ulai in kuntum sadiqin أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدَمَ الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني تُمْ sadıqin ve adamın isimlerini öğrendi ve onları meleklerle ortaya çıkardı ve diyor أولئك إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْنَاءِ هَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Malaiketin ni jâilu fi'l-ardi xalife. Ve ızqal rabbek li'l-malaiketin ni jâilu fi'l-ardi xalife. Malaiketin ni jâilu fi al-ardi kâlife. Ve ızdıqalı ان ن ج ا ع ل ف ا ل ا ر ض خ ل ي ف و في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وَإِذْ قَالَ l-Malaiketin ni jâilu fi l-ârḍi وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة. وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.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 قَا أَتَجَعللُ فيِيهَا مَيْ يُفْسِد فيِيهَا وَسِْكُ الدِّمَا أَونَحْنُنُ سَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنُ قَدّسُ قَالَ إِ أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُ قَالَ إني اعلم ما اعْلَمُ مَا لَا اعْلَمُ مَا لَا اعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملاك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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال آبؤني، فقال آبؤني بأسمائها. أولئك إن كنتم صادقين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤني فقال أم بؤني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذْ كَتَبَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي, فقال أنبئوني بِأَسْمَائِهَا أولئك إن كنتم صادقين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من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 ikatifa qala an bi'uni faqala an bi'uni bi'asma'iha ulai'in kuntum sadiqin wa idh لِتَكُنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي Ağlamma,la öğrenmeyenler. Ve Adamın isimlerini öğretti. Her birini. Sonra onları Malaiketin önünde sergiledi. "Bana söyle."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 Allahu Subhanak la lana illa ma allamtana. alimul hakim. Qal ya Adam anbihu bi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 إِذْ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ قَالَ أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال آبؤني، فقال آبؤني بأسمائها.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 ق ي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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى وَآدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيثَةِ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 أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dünyanın her yerindeki insanlar, Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle فَلَمَّا آَنَّ بَأْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأرض قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ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 آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً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 أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dediler: Sana ilmimizden öylece bilmeden, sana öğretenimizden öylece bilmeden, senin bilmeden فَلَمَّا آَنَّ بَأْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ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 آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً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 أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dünyanın en büyük kahramanı olan Allah'ın ismiyle Allah'a dua edin. Allah'ın ismiyle Allah'a فَلَمَّا آَنَّ بِهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأرض قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ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 Fetelق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إن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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أم بئوني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 أَدَّمَ أَن بِهِ بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَن بَأَهُ بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأرض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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 فمن تبع فَلَا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فما تبعهدا ي فلا خوف عليهم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم من هدا فما تبعهدا ي فلا خوف عليهم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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع فَلَا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني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 قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه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 فتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ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 هداه، فمن تبعه داية فلا خوف عليهم.